No, no. بخمصع الشعبان مولد املنا نتعنا بويل سجاد مشايكنا بخمصع الشعبان مولد املنا نتعنا بويل سجاد مشايكنا ديل الليل يوم فرحان بخمصع الشعبان ديل الليل يوم فرحان بخمصع الكلمات انا للشاعر انا الحسيني انا مصطفى العبودي امام الاولاد اليوم بنروح حي المسيه شايل ورود وياس اجمل هديه ما بالحزن بنروح <تصفح> يلو غدوته يا اس اجمل هديه شايل ورد وياس اتشهب قبر حفاس شايل ورد وياس اتشهب قبر حفاس وعلى ظري حطيب قلبي ادوره وعلى ظري حطيب قلبي اذوره <تصفح> حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه السلام العطواني <تصفح> صير قائد علينا نتعنى ايد في من المدينة بالمجد انت تصير قائد علينا رددنا لك بصوت كنه اويات للموت لك بصوت سن اويات للموت ما عدنا يا مولانا غيرك مشوره ما عدنا يا مولانا شعبان يا الكل كفرها بكل حزن ممنوع كلن جلا ورا يا شغب شعبان يا الكل كفرها بكل حزن ممنوع كلن جلا ورا bravo sa zlak 10 bosat rahq dyfa mozat zlak 10 bosat titanna jab rahsin kunu tazura titanna jab راج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراوي وحيدر الغراوي